ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا انت وهذا خذلت وهذا أعنت ودانت أما بعد فهذا أحد دروسي شرط في التفسير الشيخ الإسلام ابن تيميني رحمه الله تعالى قال قصنا في اختلاف السلف في التفسير وانه اختلاف تنوع افترازا من اختلاف الطباء الذي يورث افتراطا ونزاعا بين العلماء وبين الامه والخلاف في الاحكام أكثر من الخلاف في التفسير قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل لدينا في الاحكام اكثر من الخلاف في التفسير فقرانا هذه الفكره لكن لوعد الزمن اردنا ان نقرئها ليتواصل حديث والكلام من هذا الكتاب القيم المفيد للناس قالوا خلاف في الاحكام اكثر من خلاف في التفسير وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضار أحيانا يقال هذا اختلاف تنوع هو اختلاف أفهام لا بس المعنى واحد المعنى السواء قال صنفان أي نوعان ولو صورتان احدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المرال بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه مثال ذلك الصراط المستقيم منهم من فصره بأنه الإسلام منهم من فصره بأنه القرآن منهم من فصره بأنه الشرائع تفسيرات كثيرة وكلها مرجوعه إلى شيء واحد معنى قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى يعني كل منهما تناول وصفا في هذا المسمى قال مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة الأسماء المتكافئة أي المتساوية التي بين المترادفة والمتباينة وقلنا بين الكلام نسب هناك نسب الترادف هناك نسب التباين. وهناك نسب تقابل اضطباب وهناك نسبه اشتراك وعموم كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند ويقال له البطاط لا اسم كثير السيف وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اسماء الله الحسنى اذا نظرت اعتبار الذات هي body of نظرت Deep and المعاني هي will be فالسميع والبصير والعليم والحكيم والعزيز والجبار to it فهي بهذا الاعتبار it, it's تقول simple هو a calm, هو Martine, والمطر هو الغيث والغيث هو المطر سواء. أما إذا نظرت إلى أسماء الله باعتبار المعاني المختلفة فهي متباينه متغايره قال فإن أسماء الله قالوا أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كذلك يعني إذا القرآن يسمى القرآن ويسمى الذكر ويسمى الفرقان ويسمى التنزيل ويسمى الكتاب إلى خدمة وكلها مسمى لمسمى واحد اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام محمد واحمد والمقفي والحاشر والعاطب وهو والبشير والذي اسماء كثير المسمى واحد قال فإن اسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاء باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم اخر قلت الله وهو الرحمن ايما تدعو فدعوا الأسماء الحسنى قال بل الأمر كما قال تعالى قل له الله وله الرحمن أيما تدعو فله الأسماء والحسناء وكل سبب من أسمائه يدل على الذات المسمى يعني من أسماء الله اسم الله سبحانه وتعالى الأدلات دلالة المطابقة وتضمن والالتزام دلالة المطابقة تدل على الذات والصف دلالة التضمن تدل على واحد من أمرين الذات وحدها والصفة وحدها ودلالة الالتزام تدل على أشياء خارجة عن هذا الجسم فلو قلنا في بالمطابقه دل على الذات والصفة, والصفة بالتضمن على أحد الأمرين بالالتزام تدل على أن له حياة وقدره ومشيئه واراده وسمعا وبصرا وغير ذلك من الصفات اللازمه لله سبحانه وتعالى قال وكل اسم من اسمائيل يدل على الذات المسماه وعلى الصفه التي تضمنها اسمه كالعليم يدل على الذات والعلم لماذا شيخ عمر اي دلاله المطابقه يدل على الذات والعلم دلاله مطابقة على الذات والعليم والقدير يدل على الذات والقدره ده اي دلاله يا الضبط المطابقه مطابقه ان لك بالذات والقدره ده اي دلاله مطابقة المطابقه دلالة دلاله على كل معناه عرفت المطابقه هي الموافقه الآن أن هذا يطابق الفتحة التي يعني يوافق و يسويها تماما الباب هذا نفسه. العمر معنى القميص مطابق على الجسد يعني موافق لا بالواسع ولا بالضيق. تمام؟ توقس على هذا المطابقة معنىها في الأصل في اللغة الموافقة معنى دلاله اللفظ على كل معنى طيب دلاله اللفظ على جزء معناه يدل على ماذا تضم وعلى معنى خارج عنه قال والقدير يدل على الذات والقدره لاي دلاله في تدل على الحياه باي دلاله الالتزام يدل على القدره على القوه باي دلاله الالتزام القيوميه بالالتزام العلم بالالتزام لأن الجهل ليس مقدر الجهل ضعيف معنى وقيسوا على هذا قال يدل على الذات والقدير الرحيم يدل على الذات والرحمه باي دلاله مطابقة مطابقة, مطابقة معنى الموت في اللغة والاصطلاح ها؟ دلالة الله على كل معنى ولو من أنكر دلالة أسماء على صفاته من, من يدعي الظاهر فقوله من جنس قول الباطنيه الغاطنية القرامط الذين يقولون لا يقول وحي ولا ليس الآن الذين يدعون الأخذ بالظاهر والتمسك بالظاهر أولوا في الأسماء والصفات معنى أنكروا ظواهرها مع أنهم يجب عليهم هنا الأخذ بالظاهر معنى إخوان بدعتهم هذه أو خطأهم هذا ومن قبيل من ادعوا أن للنصوص الظاهرة بواطن انتم لا تعلمونها نفس الخط ونفس الباب الذين يزعمون التمسك بالظاهر والمقصود التمسك بالظاهر المذموم لانه يجب علينا اجراء ظواهر النصوص على ما هي عليه السميع يدل على الذات والصف. فجاء هؤلاء الذين يزعمون الاخذ بالظاهر والتمسك به فنفعوا هذه الصف. عطلوا هذا الصدق واولوه بصفات اخرى قالوا له هو له مخلوق اسمه السمع له مخلوق اسمه البصير له مخلوق له كذا وكذا من الصفات ليس هو مفصول لانه لازم من السمع ان يكون في الصماغ وجاءوا قاسوه على صفات من المخلوقين هؤلاء الذين يزعمون الأخذ بالضائر والتمسك بالظاهر. بدعتهم وخطأهم من جنس قول الذين قالوا إن للنصوص مواطن لا, لا تفهمونها إنما نفهمها معنا؟ الذين يقولون لا يقال حي ولا ليس بحي أصحابنا في النقي ضائر القرامطة الذين نفعوا عن الله صفاته وشبهوه بالمستحيلة الممتنعة لأنه يستحيل أن يكون شيء لا حي ولا ميت معنى بل ينفون عنه النقيضة فإن أولئك القرامطه الباطنية قرامطه نسبة إلى ماذا حمدان قربط معنى فان قال فإن أولئك القرامطه الباطنية هؤلاء قربطون في النصوص الشرعية نعم لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الاثبات فمن وافقهم على مقصودين كان مع دعواه الغلوة في الظاهر وافقا الجولات الباطنيه في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما مقصود أن كل اسم من الأسماء يدل على ذاته هذا واحد والذات هذه ذات عنه لا تشبه ذوات المخلوقين وعلى ما في الاسم من الصفات وذل أيضا على الصفه التي في الاسم الآخر بطريق ماذا الوسف كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل يتنزل الأمر بينهم، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علم فكونه خالقا يدل على القدره ويدل على الاله المذكور فيه في قال وكذلك اسماء النبي عليه الصلاه والسلام مثل محمد وذلك لاختراط المحامي عليه الصلاه والسلام واحمد لكون احمد الناس ودين احمد الاله والماحي المحي الشرك والوثنيه والكفر والحاشر الناس يفسرون على عاطبه عليه الصلاة والسلام والعاطب كذلك كذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فهذه أوصاف لمسمى واحد لموصوف واحد وكثرة الأسماء يا إخوة تدل على شرف المسمى فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف يعني الآن ثم لا تسألونا وما عن النعيم, منهم قال النعيم الماء منهم من قال نعيم الماء البارد من منقال قال الخبز منهم من قال اللحم من هم قال المسك من منقال قال الزوج الصالح من منقال قال الولد الصالح منهم من منقال قال كذا فما هذا دخل في النعيم؟ ويعرفون النعيم بشيء من أفراده كل واحد تناول فرضا من هذا النعيم معنا يا إخوان؟ لا تعارض ولا تضاد انما هذا من اختلاف الأفهام والتنوع واختلاف الأفهام يا إخوات ما دام النص يحتمله فلا دم ولا عيدة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحاب من كان يوم بالله واليوم الاخر فلا يصليان العصر إن لا في بلي كريما، فأذن عليهم عصر في الطريق، فاختلقوا في القتال، فريق قال يصلي العصر الآن قبل النصر، وفريق قال لن نصلي إلا هنالك، فريق يقول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن جد في السير، معلم، وفريق قال لا قصد النبي عليه الصلاة والسلام. المكان ألا نصلي إلا هناك فبلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد فلم يخطئ أحد الفريق لأن النص يتنوي النص يتنوي طبعا الفريق الأول قال الصلاة يعني عبادة محدودة بوقت فلا ينبغي أن نؤخذها الإمام بن حزم لأخذه بالظهر وتعلنوك في هذا الباب قال لو كنت معهم لم أكن أصلي العصر إلا يعني ولو في منتصف الليل حقيقه يعني الفريق الذين صلوا في بداية الوقت أو من الفريق الذي أخر الصلاة معنا اخوان كل هذا من باب أدلة اختلاف الأفهام واختلاف التنوع فاختلاف التنوع كثير في القرآن أما اختلاف التضادف هو قليل جدا وهو أكثر منه في الأحكام الفقية والشراب قال فان كان مقصود السائل تعيين مسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا آل لسه وقد يكون اسم علما وقد يكون صفه كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكر ما ذكره فيقال له القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر ذكر القرآن ذكرًا وال مصدر طار يضاف الفاعل وطار إلى المصدر فإن قيل ذكر بالمعنى الثاني كان ما يذكر به في قول سبحان الله والحمد لله يعني من العلماء اللي يقولون عن عرض ذكر منهم قال القرآن ومنهم قال ذكري يعني ذكر الله الذي والتسبيح والتجبير والتحمير والتهليل لا غير ذلك فاا ولا إله إلا الله الله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه هذا هو المراد في قوله ومن أحرض عن ذكره لأنه قال قبل ذلك فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبعه لا يظل ولا, ولا يشقع هذا يردنا إلى القاعدة يا إخوة أن السياق والسباراق أحد أدلة التعيين للمراد السياق والصباق أحد ادله التعيير المراد من النص. معناه قال وهدى هو ما من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لم حشرتني أعماء وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ليس المراد فنسيتها يعني حفظتها ثم أنسيتها انما المراد تركتها من أساسها عنا إخوان لم يؤمن بها من أساسها أو آمن ثم انتجت وقصة الرجل الذي لحق ببلاد الروم وزعم أنه كان يؤلف القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام كان من كذبة الوحيد لكن لم يشأ الله له الهدايه وحسن الختام فلحق بأرض الروم مرتدا راغبا عن الاسلام وعن, ديني وعن دين الله وعن الايمان برسول الله عليه وسلم، والسلام فمشي يقول كنت والف القران لمحمد صلى الله عليه وسلم فمات دفن فثني يوم وجدوه فوق الارض فجاء الروم نظروا قالوا ايش هذا اعمقوا له قبراً اخر فوضعوه القبر ثاني يوم وجدوه فوق وجه الارض ما هذا اعمقوا له قبراً اخر فكذلك وجدوه على وجه الارض طافين قالوا هذا محمد واصحابه ما الذي جاء محمد واصحابه هم في المدينه وذولا في بلاد الشام فايس منهم فتركوه على ما هو والقوا عليه حجرا. هذه من آيات الله اما النسيان هذا يكون ترك بالأصل الكليه من اساس لم يؤمن بالكليه معنى يا اخوان نعم وكذلك اليوم تنسى اي تترك تترك في وإما واما النسيان الذي هو ضد العلم لا يضاف إلى الله سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى وقيل اليوم ننساكم أي نكرقكم في العذاب لا نبالي بكم قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها اي تركتها من أساسها ويكرى يا إخوة أن يقول الإنسان نسيت آياتك ذا إنما قلت أنسيت آياتك ذا I was like, I was sent a verse like this Or I was sent a verse like this And he said, I was sent a verse like this And he said, Lord, what did I do? I was just a في تفصيل إن كان عن تفريط فهو آثم فيها إن كان عن غير تفريط غلبته أمور أخرى من العبادات مثلا أو من الواجبات أو من المباحات التي لا بد منها فلا إثم عليه فيها معنى وايضا يفرق بين رجل فرط حتى نسي ما لا تصح الصلاه الا به هذا شيء يكون به اثمه معنا وبين الرجل نسي شيئا زائدا عما عم تصح الصلاه به هناك في المساله تفصيل عندكم الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اطلع على حسنات أمتي وعلى سيئات أمتي هذا حديث ضعيف لا صح قال فما وجدت ذنبك أو معصيتك مثل رجل حافظ آيات ثم نسيها هذا حديث لا صح من أساسه لان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً كان ينسى بعض الآيات الأمر الصحابة كذلك زيد بن ثابت وغيره من الصحابة كان ربما يقول أنسيك آية كان أقرأنيها النبي عليه الصلاة والسلام وجدتها إلا عند فلان أو عند فلان أو عند فلان معناه فنريد أن نفهم مثل هذه المسألة في ضوء حال وواقع الصحابة رضي الله عنه معناه وجزر القرآن على مراتب وجزر القرآن على مراد ودرجات وكل ما ارتدى له وتصور لها في هذا الباب هلا مقصود ان نعرف ان الذكر وكلامه المنزل او هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكر كتابي او كلامي او ودائي او نحو ذلك فان المسمى واحد بان كان مقصود السائل شوف انتم تلاحظون نظاره علم شيخ لسان ثاني وكل هذا يمين انه باين لنا ان اكثر اختلاف في القران اختلفت انا وقسمه الى قسمين صف الأول نحن نحن قاعدين لك ربيار ليه؟ وباستطرق قلمه كان قلمًا سيئًا. قال وإن كان مقصود السؤال معرفة ما في الاسم من الصفة المختصه به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القديس السلام المؤمن يعني شرح هذه الأسماء بيان هذه بالأسماء. وقد علم أنه الله ولكن مراده ما معنى كونه قدوس سلام مؤمن ونحو ذلك القدوس يا إخوة هو المنزه المطهر عن المعايب والآفات والنقاص السلام السالم من كل اف ومن الصاحبه ومن الولد المؤمن المصدق أولياءه صدق النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاء به فبقي دينه صلى الله عليه وسلم قائما لا يزول ولا يفنى رغم فعل اعداء الإسلام كذلك صدق الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك صدق أولياءه قال ونحو ذلك إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره إن تدل على عينه الواحد، على عينه يعني ذاته على نفسه وإن كان فيها من الصفه ما ليس من اسم كمن كما يقول أحمد والحاشر والماح والعقل والقدوس والغفور الرحيم، يعني بدل من أن يفسر ويبين ويشرح الاسم القدوس بالمعنى, بالمعنى الذي جاء في شرح الأسماء عدل وراها ان يفسره باسماءه هو الغفور اشار اليه باشارات اخرى قال هو الغفور الرحيم ان المسمى واحد لان هذه لا ان هذه الصفه هي هي, هي هذه الصفه يعني القدوس هذه الصفه وهذا الشرح وهذا المعنى غير صفه المغفرة وغير صفه الرحمن قالوا ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس اختلاف التضاد يا إخوة لا يكون الحق فيه متعددا انما حق في واحد وفي راجح ومرجوح وفي قوي من وضعيف وفي صواب وخاطئ هذا اختلاف التضارب ومعلوم أن هذا ليس اختلاف التضارب كما يظن بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط فقال بعضهم القران اتباعه لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث علي الذي رواه الترمذي وروى أبو نعيم من طرق متعدده هو الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وكل ان هذا حديث ليس صح مرفوعا هو يعني حسب المعنى لكن ليس صح مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال بعضهم هو الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم حديث الناس بالسمع الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صلاته مستقيمه وعلى جنبتي الصلاه صوران صور هنا وصور هنا وفي الصورين ابواب مفتحه باب هنا أبواب مفتاحة وعلى الابواب سطور مرخى وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط في الصراط بستقيم والإسلام والصوران حدود الله فمن يرى حول الحمى يشك ان يقع فيه والأبواب المفتحة محارم الله وداع على رأس الصراط كتاب الله والداع من فوق الصراط واعظ الله بقلب كل مؤمن هذا الحديث حديث صحيح وفي تفسير لمعنى الصراط المستقيم ومن ما قال الصراط المستقيم هو النبي عليه الصراط والسلام. معنى يا إخوان ومن ما قال هو الدين ومن ما قال هو الإيمان كلها راجعة إلى اتباع الدين اتباع الإسلام اتباع عوامر الله وشريعته فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القران ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر كما أن لفظ الصراط يسعر بوصف خالف الصراط في اللغة وهو في الطريق وليس الطريق فقط الطريق الواسع الذي يستوعب من يسير فيه هذا معنى الصراط في اللغة سمي الصراطا لانه يسترد ويستوعب من يسير فيه معنى الصراط قلب الصراط وقلب السن يقارب ازاي معنى يا وكلها معنى في اللواء الطريق الواسع الذي يسترط ويستوعب من يسير فيه من الأعداد الهائلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما قرأ الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه خط لهم خط المستقيم. وعلى جنبتي هذا الخط خطوطا معوجه قال هذا صراط الله هذا طريق الله وقرأ الأي ثم قرأ قال وهذه الخطوط معوجه على رأس كل طريق من الشيطان قال ولكن كل منهما يلبى على وصف غير الوصف الاخر أو الاخر كما أن ربط الصراط يشعر بوصف ثالث كذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقال وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو الله ورسوله وأمثال ذلك من قال هو النبي على سوء كلها مرجعة إلى شيء واحد المراد اتباع الإسلام اتباع الدين والعمل بشراع الايمان فأولئك كلهم اشاروا الى ذات واحدة لكن وصفها وصف كل منهم بصفات من صفاتها الصرب الثاني وظننا ان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا